بسم الله الرحمن الرحيم والذاليات ذروا فالحاملات وغرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقا وإن الدين لواقع وسماء ذات الحضر إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من هو قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يسألون ذوقوا بثنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جناتهم وعيون آقذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا من الليل ما هم يستغفرون وفي اموالهم حفظ للسامعين والمحروم وبالارض ينذرون أفسدكم أبلاء بصيرون وبسماء إرصختم وما تعودون فو رب السماء والرضي إنه نحصون مثلما أنتم تنطقون هل أساك حديث ضيب إبراهيم المكرمين هم دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال فناهم قوم منكرات فراغ إلى أهله فجاء بحجر سميعا فقربهم إليهم قال أَلَا تأكلون فعوا جسد منهم خيفة قالوا لا تحق وبشرون بغنام عليم فأقبل ثموته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قولوا كمالك قول ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما قد رضتم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيته من المسلمين وتركنا فيها آيَةً لِّلَّذِينَ يَخْشَوْنَ العذاب أَن يَّصْنَعَ لَهُم مِّنَ الْكَتَّانِ وَكُنَّا نُبَصَّرُ فِي مِصْرَ وَهُمْ فِي مَغْرَمٍ فأخذناه وجنوده فأخذناه جنوده فنبذناهم في يوم وهو وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نبث عليه إلا جعل سوكا الرميم وفي ثمود الغيل لهم تمسعوا حتى حيا فعزوا المبلغ بهم فأخذتهم صاعقة وهم ينظروا لَنُثْبِتَنَّ مِن تَيْنٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَطُومَنُوا مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ إنا لموسعون والأرض رشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجي لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه مبين ولا تجعلوا مع الله إلى الآن آخر إبني لكم من نذير مبين كذلك راغة الذين من قبلهم من إلا فعلوا ساحر أو أجنون أتواقوا بل هم قوم فتول عنهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن المؤمنين ومن خلق الجن والإنس إلا أن يعبدوا من يريد من الرزق ما من الرزق مَنَاهُ وَمَزَاقُ ذَلِكَ وَالْقَهْوَةُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا اسْنَدَنُوا بِأَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِئِذِ الَّذِينَ